ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جان لكم الأرض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرُنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الذي خَلَقَ الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستعوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا عليه سبحان الذي سخر لنا كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباد أخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي صام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إثا ستكتب شهادتهم ويسألون آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قام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 كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها لَهَا كَلِمَةً في فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ متعت هؤلاء آلاءَ حتى حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ ورسول مبين لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا له لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم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 الآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقنط له شيطانا نقنط له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى بينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في طلال مبين فإن ما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدر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 بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال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 أسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما سفن انتقمنا منهم انتقمنا منهم فأورقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يقلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال, قال قد جئتكم بالخكمة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 بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخنوا الجنة أليم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 قَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَمَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الْأَرْضِ إله وهو الحكيم العليم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 قال سَأَلْتَهُمْ مَنْ من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون وقيله يا رب ان قَوْمٌ قوم لا يؤمنون فاصفح عنه I